A'udhu billahi min الشيطان الرajim Bismillahirrahmanirrahim Yaa eiuhal الذine آmanu laa tukaddimu بين yedi الله ورسولi Wattakullaha inna allaha يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْعَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ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 فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا بِالعَدلِ وَآقُصِطُ إِ اللهَّهَا يحب المُقُصِطين إَِّ مَمُؤمِنونَ إخْوَتُم فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّه لعََّكُمْ تُحَمُون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 ي أَهَ النَّاسُ إَِّا خَلَقنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُثَ وَجَعلنكُم شُعوبَ وَقَبَ إلَ لتَارَفُ إِ أَكْرَمَكُمْ إِدَ اللهَّه أَتْقكُمْ إِ اللهَّهَا عَليمٌ خَبير